ليس له دعوة، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأنما ردنا إلى الله، وأنما ردنا إلى الله، وأن المشرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم.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 آل فرعون شد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا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 لكم يخفف عنا